الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات خلق الأرض والسماوات العلا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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثو فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بِقَبَسٍ أو أَجِدُ على النار هدى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 انني انا الله لا إِلَهَ الا انا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه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 سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدَ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فتونا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي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 انا نخاف ان يفرط علينا او ان قال لا فاتياه فقولا رسولا ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك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 إن خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الا قال فما بال القرون الا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. فأخرجنا فأخرجنا به أزواج من نبات شت كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئلنها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 فلا نأتيك بسحرٍ مثله، فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا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 لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا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 فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَلْ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 بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلم ولا strengthua łę kiirja kоз pekkiattua lắng nälkää jautaa ymmärtää täyttä فيッ lää la 전� أقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السح. والله خير وابقى انه من يات ربّه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 أنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ أيمن ونزلنا عليكم الْمَنَّ والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى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 قالهم أولئك يعلو أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر و ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتت به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَن نَّدْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ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 إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن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 قال دين فيه وسألهم يوم القيامة حملاء يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم إذن يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثَم إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقولون نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثَم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا تبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة, يومئذ لا تنفع الشفاعة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 وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فعلى الله الملك الحق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 فلا يخرجنكما من الْجَنَّةِ فتشقيا ان لك أَلَّا لا تجوع فيها ولا تعرى وَأَنَّكَ لَا لا فِيهَا فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة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 هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتبع فَلَا يضل وَلَا يشقى وَمَنْ أعرض عن فَإِنَّ لَهُ لَهُم مَّعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا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 Min al Qurun ymshoun fi masakinhim. Inna fi dahlk laayat liulinnuha. Wloula kalma sabqat min Rabbik lakan lizamou waajal فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن